قل لا أملك لنفتي ضرًا ولا نفعًا إلا ما شاء الله لكل أمة نجل إذا جاء آجلهم فلا يستاكنون ساعة ولا يستقدمون قَالَ أَلَا يَتَّقُونَ إِن تَأْتِهِم عَذَابُهُ بَيَاتًا نَوْنًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنُوا ثُمَّ ذاجلون ثم نقل للذين اولوا قوه عذاب الخلد هل تجدون الا بما كنتم تختمون ويستنبئونك احقنه قل وارد يا نحو له حق وما انتم بمعذبين ولو ان لكل نفس ضربت ما في رضي لاستدت به وأسوء الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقصوى وهم لا يظلمون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 يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ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 كُ لِذِذقٍ من فَجَعَلتُم مِنهُ حَراَامَ وَحَلَ ل قُل اللههُ أَذِنَ لَكُم أَمْ علىلَ الله تَترون وَماَا غَنَُّّذينَ يَستَعونَ على ال غهِ كَذبَ يَوومًا القِيهام إنِم ماهَ لَهُ فَبلٍ عَلَن النَّ وَلكِ أَكتَرَهُم لَا يَشْطُرون وَمَا تَكُ فِي شَأنِهُ وَمَا تَتْلُ مِنّهُ مِن قُرآنِهُ وَلَا تَععملَلونَ مِنْ عملل إِلَّ كُا عَلَيْكُم شهودَ يِذْتُ فِي بُونَ وَمَا يَعْجُبْ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْرَى لِذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في حياة الدنيا وفي لاحلة لا تبديل لكرمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم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 يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ قَالَتْ تَقَدَّمَ اللَّهُ وَلَدَا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 فالدنيا ثم الينا نرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يفسقون